لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 122. Zwます Jei, of Allah. 142. ravadeen, — afar en de reed, er z' en FINончatie beheer. Telef ما طاعوا إذا متتقوا وأمنوا إذا متتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا ياكم الله لشيء من الصيد تناله أيديكم, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرات ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون.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 او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا مَقَامَهُمَا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وجهها أَوْ يَخَافُوا أَوْ يخافوا أن لن ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إن كأن تعلم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ بروح القدس تكلم ناس في وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطير كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وَتُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جئتهم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِفِينَ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ Ethanonimiteit van de kerk. En wat is dat nou eigenlijk? Ik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 en wat ik wilde zeggen in het begin van mijn وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه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 dit الفوز العظيم grootste overwinning السماوات Allah, وما فيهن وهو على كل شيء قدير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 وَأَجَلٌ مُسَمَّا عنده ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم من آيَةٍ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 وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأيديهم.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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما wala ولقد استهزئ u من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 Waiyam Saskabi Khairin, Fahwaala Kulli Shahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun Khahidun بيني وبينكم، وأوحية إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. Qul, inna ma huwa ilah wa inna ni bari'u mima tushrikun. Al-lazien aateyna humul kitab ya kama hum.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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهك 119. وللدار الآخرة خير للذين يتقون 110. أفلا تعقلون 111. قد نعلم إنه ليحزن كالذي يقولون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 we gaan de aflevering van de kerk niet meer doorgaan. We gaan fain, isstapte, ant, betegi, nafan,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 Qul in Allah ʿalā āyin nazzil ayyatou wa-lakin wa-lakin aktharhum la yāllum wa-ma min dabbatīn fī we gaan niet meer van dezelfde manier van spreken. van مات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون in onze ziel beginnen we met de ziel van de ziel van de ziel van de ziel van de bij de paaie en de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 de feri hubima' utu echo' ne hubba' utteten feri hubmubilisun. Fakutrian de birulkomiladina walamul, walhamdu lilla hierob bilalamin.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 إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم Lees lachen minden dunehe wali ولا شفيع l'علهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم wat is nou het begin van de jaren? Wat is nou بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب, تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ من ربي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون 113. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 114. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Quel men jeunt jij om van de zulmaat van het land en het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 او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الْحَيَاةُ الدنيا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 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 we zijn hier in de buurt van de school. 129. ومن ذريته داود وسليمان دَاوُودَ ويوسف وموسى وهارون وَمُوسَى وكذلك وَكَذَلِكَ المحسنين الْمُحْسِنِينَ وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس kunnen we een beetje een beetje een beetje een beetje een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 Qul man anzal al Kitab al-ladhi jaa bihi Musa nura ولا آباءكم قل لا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فَالِقُ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذَلِكُمُ الله فانى تؤفكون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 Qad faṣṣalnā l-āyāti liqaumin yaʿlamūn Wa huwa lladhī ansha'akum min nafsin wāḥidatin fa-mustaqarrun Qad وهو الذي انزل من السماء ماء faa'xrajna minhu kadhra nuxraj minhu Inzonderlijkheid van het En inzonderlijkheid in En O, jij die het verhaal van de mensen en de dieren weet, weet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 Kalqu kalli shayn, La tudriku al abzara, wahu yudriku al wat is het begin van de zonnepanen? Wat is het وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين Walousa Allah, ma esrak, wa ma j'alna k'aliim kafiz, wa Sterker nog, dan zal ik u niet vergeten dat ik hier ben. Maar ik ben we hebben een vriendin van het leven langs de kerk gebracht. het وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم